أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تصميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون أمين.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 فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا وكان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين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 Fäjumia assahawatulimi koti ja umi وَقِيلَ Ja pila linnäsi hellentummo jittemi umm. Lahallinen nette virussa hawata inkenu السحرة قالوا لفرعون ان لنا إِن ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا ما وحبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لنحن الغالبون فألقا موسى عصاه فألقا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقى السحرة ساجدين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 لأقطعن أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنها إلى ربنا مُقَلِّبٌ قالوا لا ضير اننا إلى ربنا منقلبون اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أن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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلِ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع إليه يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربها بلي حكما، ربها بلي حكما، وألحقني بالصالحين، وجعل lissan صدق في الآخرين وجعلni من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان walla الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا خزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مان ولا بنون، يوم لا ينفع مان ولا بنون يوم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ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 وما اضللنا الا المجرمون وما اضللنا الا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كره فلو أن لنا كره فنكون من المؤمنين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقوى كم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالون: أؤمن لك واتبعك الأرذلون.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 جئناه ومامعه في الفلك، فأجئناه ومامعه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.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 وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون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 ولق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إنّي لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هنام أمين في جن؟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 ole dinä, katule, sirbu, ole kum, sirbu, joo, min, alu. Ole temä suhe, bisoo, in fehhude kum,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 إنني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين.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 ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في kakum مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما كنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسطط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السماء إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ ربي أعلم بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم ما كَانُوا يُعَدُّونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ Namoqarjat, illa lahmuzir, zikra, wa ma kunna zalmin, wa ma tenzalat bihi shaqin, wa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 Ilā ladināmanu wa الصَّالِحَاتِ al-salḥāt wa dkaru Allāh kathīra wa antasaru wa antasaru min ba'di maẓlumu wa